الاحسان للانتاج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع تقدم لكم هذه الماده المنزل عليه من ر ب ي يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ر ب ي و إ ن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس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 أ ت و ج ه ب ا ل ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م ا ل خ ا ل د ة إ ل ى ق ا د ة هذه ا ل م ؤ س س ة ا ل ع ل م ي ة الكبرى ج ا م ع ة الخرطوم أ ت ق د م إ ل ي ه م جميعا ب ر ف س و ر ا ت و ذ ك ا ت ر ة و أ س ا ت ذ ة و إ ل ى أ ب ن ا ء وبنات الطلبه جميعا والعاملين في هذه ا ل م ؤ س س ة أ ت ق د م إ ل ي ه م جميعا ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م ف أ ق و ل السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته والله أ س أ ل أ ن يحقق آ م ا ل ن ا في هذه ا ل ج ا م ع ة التي أ ن ش أ ت على العلم و إ ن كان العلم ا ل ي ي ش و د في هذه الجامعات هو العلوم ا ل ع ص ر ي ة ف ا ل إ س ل ا م يرحب بها ولكن العلم ا ل أ س ا س ي العلم الذي ينفع ا ل أ م ة هو العلم الذي قال الله عنه لسيد الخلق أ ج م ع محمد صلى الله عليه وسلم و ل أ م ت ه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله علم م ع ر ف ة الله سبحانه وتعالى حق ا ل م ع ر ف ة علم م ع ر ف ة الرسول الكريم الذي أ ن ز ل عليه هذا الدين ليبلغه للناس جميعا م ع ر ف ة الدين الذي قال الله عنه اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام في ا ل ح ق ي ق ة هذا الموضوع الذي ط ل ب مني أ ن أ ت ك ل م فيه ف أ ن ا في ا ل ح ق ي ق ة لست من أ ه ل ه ل أ ن هناك من الاخوه الكرام أ س ا ت ذ ت ن ا ومشايخنا الشيخ محمد هاشم ا ل ه د ي و الشيخ مصطفى ن ا ج ي و الشيخ أ ب و زيد محمد ه م ز ة هم أ و ل ى مني بذلك ولكن عندما طلب مني هذا ف إ ن ي أ س ت ع ي ن بالله وحده و أ س أ ل ه تقدست أ س م ا ؤ ه أ ن يعني على أ ن أ ق و ل ما يرضيه أ و ل ا وما يشبع ر غ ب ة أ ب ن ا ء ا ل ط ل ب ة وما أ ا ي ت أ ن يجعله الله سبحانه وتعالى ه د ا ي ة لنا إ ن ه تعالى سميع مجيب أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام نحن ندعو الناس إ ل ى توحيد الله سبحانه وتعالى ل أ ن ه دين الله ل أ ن الله سبحانه وتعالى أ و ل ا وقبل كل شيء خلق هذه الخلائق جميعا وعلى ر أ س ه ا ا ل إ ن س والجن قال عنهم تقدست اسماؤه وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون وهذه العباده ة أ ي ا الأحبة ا ل كما ر ا ك م لا يخفى عليكم ان الله سبحانه وتعالى لم يترك العنان للناس ليعبدوه بما يشاء أ و يخترع إ ن م ا ح س ر العبادات ونحن معشر المسلمين خ ا ص ة قال لنا تقدست اسماء وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم أ ك د لنا ان من أ ر ا د ا ل س ع ا د ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ومن أ ر ا د الدرجات العلا يوم ا ل ق ي ا م ة فلياتس برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال تقدست اسماؤه لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا ل د ا ر س ل س ن ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعلم علم اليقين أ ن نبينا م ح م د صلى الله عليه وسلم عاش على ظهر هذه الدنيا ثلاث ة وستين عاما قضى منها أربعين قبل النبوة والرسالة. سنة اربعين ل ل ن ب و و ة ا س ا ل ة أ ر س ن ة قبل ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة محمد بن عبد الله ثلاث ة وعشرين س ن ة نبيا ل رسولا عشر سنوات كاملا ت من ثلاث ة وعشرين س ن ة ما كان في ا ل أ ر ض ع ب ا د ة إ ل ا أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله عشر سنوات عشر سنوات ك ا م يلف من ث ل ا ث ة و عشر ي ن سنه ة قد ظ ر رسول الله صلى الله عليه و سلم في تركيز ا ل ع ق ي د ة و إ ث ب ا ت ه ا في نفس و الناس ثم أكد الله لنا ل س جميعا في هذا ا ل ق ر آ ن و قال للرسول الكريم و ا ل أ م ة وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه الله جميع الرسل أ ر س ل ه م إ ل ى أ ق و ا م ه م ليقولوا للناس لا إ ل ه إ ل ا الله وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله و ي ج ت ن ب و ا الطاغوت الله أ ر س ل الرسل يرده الناس ل ع ب ا د ة الله وحده ويحذروهم من ع ب ا د ة الذين طغوا في ا ل أ ر ض و م ل أ و ا ا ل أ ر ض فسادا وتمردوا على الله سبحانه وتعالى وادعوا ل أ ن ف س ه م ما لا ينبغي أ ن يكون إ ل ا لله الواحد القهار وحده ولقد بعثنا في كل أ م ه رسولا ان ا ع ب د ا ل ل ه و ا ج ت ن ب ا ل ص ا غ و ت لكن أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام إ ذ ا تدبرنا ا ل ق ر آ ن و ت أ م ل ن ا ا ل ق ر آ ن ن و ر أ ر س ل ه الله سبحانه وتعالى إ ل ى قومه ولبث فيهم أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما قص الله لنا د ع و ة هذا الرسول الكريم لقومه إ ن ا أ ر س ل ن ا نوحا إ ل ى قومه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 ف ر ج و لهم ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجبكم ب أ م و ا ل و ب ن ي ن ويجعلكم ل جنات ويجعلكم ل أ ن ه ا ر ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقهم أ ط و ا ر ا إ ل ى أ ن جاءت ا ل ن ت ي ج ة ا ل ن ه ا ئ ي ة من كل الدعوه و ق ف و ا أ م ا م ن و ر وتامروا وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواء ع ولا ي غ و س ويعوق ونصر وقد أ ض ل و ا كثير التامر ع ل ي قال مثلا معالهتكم خليكم م مع ع ا ل ه ا ت ق و م خليكم م ع ا ل ه ت ك وسواع و ي غ و ذ ويعوق ونسخ والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حفظ ا ل ق ر آ ن والحمد لله الذي حفظ لنا كل ك ل م ة خرجت من شرفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ه ذ ا ا ل ق ر آ ن بين أ ي د ي ن ا و أ ح ا د ي ث الرسول صلى الله عليه وسلم بين أ ي د ي ن ا وقد أ ج م ع ت هذه ا ل أ م ة على أ ن أ ص ح كتاب في الوجود بعد كتاب الله س ب ا ر ك وتعالى هو صحيح البخاري الذي ا ل آ ن موجود في مكتبات المسلمين في بلاد المسلمين و أ ر ج و من شبابنا الناهض الذين هم أ م ل ن ا من بعد الله سبحانه وتعالى في توجيه هذه ا ل أ م ة في إ س ع اسعاد د البلد هذا بل إ بلاد المسلمين أ ر ج و ه م أ ن يراجعوا صحيح البخاري الجزء السادس تفسير س و ر ة نوح ليعلموا ماذا قال حبر ا ل أ م ه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أ ب ي ه عبد عباس بن الله يقول عن و د وسواع ويغوش ويقول هؤلاء أ س م ا ء رجال صالحين كانوا في قوم نوح كان رجل بني ادم ي أ ك ل ويشرب سواع كان ي أ ك ل ويشرب ي غ و ش ي ع ق ل الناس صالحين ماتوا شيطان ا ل ع ب على الناس لعبد ولكن ي ق و د العابي الذاكري سواع ويعبدون ت الناس الثانيه ي ن ساكت ك د ت ر م ويزورون ه م كده ما تسألوهم الناس ا ل آ خ ر ي ن قاموا بناء صغير ق ب ر ش و ي ة ز ي ا د ة زيادة الناس عن وكمان جابوا لهم واحد قصة عمل لهم تمثال لأن ح ص و ا سواع صورة ده ود ده ي و ل ع ب د الله ب ن عباس يقول بس عملوا هذه للذكرى ولم يعبدوا انقرض الجيزه ان تقوم ب ا د ه ان تقوم بسعاده ان ت ن م س ؤ ل عندي ان ي الله يسوع يقول ك ان ت ك ن الله يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع ي و ع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع ي و ع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع ي و ع ي س ل ع يسوع يسوع يسوع يسوع ي س ع ي س ت ع يسوع يسوع ي و ع يسوع ي س ع ي س ا ع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع ل س و ع يسوع يسوع يسوع يسوع يسوع س و ع ي س يسوع ي س س و ع يسوع ي س ي س ع ي س و وبعد ذلك ربنا يقول عندما وما امن معه الا قليل بعد أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما و أ ع ت ذ ر لو أ ق ل ت ه ا ل كلامي ل ك ن ع ش اقسم ن لكم موضوع من المواضيع ا ن ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة الاعتقاد بعد أ ل ف س ن ة إ ل الا خمسين عاما بعد أ ف سنة إ ل خمسين عاما ابنوا ولدوا و ل ك ب أركب و ا ل م و لكي ا ل لك هذا هو ا ل م و لكي يقول ا ك ه ا هو ل د يا و ع ل ي يقول لك هذا هو الموضوع لكي يقول ا ت ك هذا هو ا ل م و ض و لكي يقول لك ه ا ل ا ر م و ض و ع لكي يقول لك ه ن ا هو الموضوع لكي يقول ك هذا هو الموضوع لكي يقول لك هذا هو الموضوع لكي يقول لك هذا هو الموضوع لكي يقول لك هذا هو الموضوع لكي يقول لك ب ذ ا ا ل م و ض ي ق و ل لك هذا هو الموضوع لكي ي ق ل ى ج ب ل ي و ض ع لكي ي ق ا ل لك هذا هو ا ل م و ل ي و م ا ل أ م ر من أ م ر الله رضي ا ل ر ح م ن يقص لنا ل نحن ا م ة محمد يقول فحال بينهم الموج فكان من المغرقين دول ا ل م ن ه نبي ورسول أ و ل ئ ك للعزم من الرسل الف س ن ة إ ل ا خمسين عاما ع ن د ج ا ه عند الله ع ن د قدر عند الله ع ن د مكان عند الله ع ن د ن ب و ة ع ن د ر س ا ل ة لكن هل استطاع ان ينجي م ن ه بسر جراء بطرقه استطاع ان يعمل أ ي شيء في ولده وانظر إ ل ى ر ح م ة الله أقول وعطفا ل الرحمن يا رحمة بنوح رحمه ب ع ب د نوح ربنا قال فحال بينهم الموت ج الموج ربنا ا عمل س الموج عمل ساتر فاصل بين نوح وولده ل د ه ن ما يعرف و غير ولو ك ن ل كان على طبيعته و ش ا ف ه ا ل م و ت يدخل في خير ه ويقوم كان قلبه تقطع ل أ ن د ه ولده لكن ربنا من ر ح م ة عمل ساتر ساكر بين الروح و ل د عثما ي والمسكين ؤ ا الموت ة ولده وبعد بتاع د ه م س ك حلالة هو م ت ع ل ق لقلبه أول م المنكر ا ب ر ا ل ربي إ ان أ ه ل ي ونوع إ د ك ا ل حقو أ ن ت أ ح ك م ا ل ح ا ك م ي ن ي ت ض ر ع إ ل ى الله ي س أ ل الله ان ي د ه و له د ربنا لا د ق و د ده ع ب د ن ألف سنة فلع ه ولده أجل ل ا الامر نحزات ا ت س ب ربنا جاه الأمر ق ا ل ي ان اهلك إ ن ه ع م ل غير صالح فلا ت س أ ل ن ي ما ليس لك به علم إ ن ي اعرفك أ ن تكون من الجاهليه زلبي و ر ط و ل نبي ورسول يجيه تهديد من الله ل أ ن ابن نوح غير جد عمل غير صالح م ا عنده عمل مع الله وهكذا إ ن يعني يقول ابن نوس يقول و جاءت ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة تبين أ ن الله ما عنده ع ل ا ق ة إ ل الا ع ق ة عبد بسيده والعبد إ ذ ا اعتمر ب أ م ر الله فاز و إ ذ ا عصى أ م ر الله انقاذ ا ل ق ض ي ة والله اكد ّ للناس وقالوا اذا ن بفرغ في السوري فلا الفاظ بينهم يومئذ ولا يتساءلون ا ل ع ق ي د ة ايها ا ل ا خ و ة الكرام زع إ ل ي ه ا جميع رسول الله هم يقول القوم ق ا مالكم من اله غ ي ر صالح مالكم من اله كل اقرا القران تجدهم يقولون مالكم من اله غ ي ر مالكم من اله غيرو لهذا ايها الاخوه الكرام د ع و ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ع ب د ا ب د أ بدأ بدأ ه الوالد ع و ة إ ل ى ع ب و د ي ة الله إ ل ى توحيد الله إ ل ى م ع ر ف ة الله والعرب كانوا أ ه ل ج ا ه ل ي ة لكن أ ه ل ل غ ة أ ه ل ف ص ا ح ة يعرفون ما معنى ك ل م ة إ ل ه العرب أ ر ب ع ي ن سنه ة ك ا يقول محمد الصادق أ م محمد ي ا ل محمد ا ل أ م ي ن أ ر ب ع ي ن س ن ة يهلل ل ي ك ب ر ه لمن قال صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة و خ ط ر في الناس وقال قولوا أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ا ل ن ت ي ج ة كانت شنوء قالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه الها واحد ا ل ل آ ة إ ل ه واحد إ ن هذا لشيء عجاب عجيب, عجيب. ك ف يستطيع. يستطيع يقول يستطيع إ ل ه واحد و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة وطوالي أ ص ب ح و ا كل ج ر ي م ة إ ل ى سواه محمد صلى الله عليه وسلم والله و رب ا ع ا ل م أ ج م ع ق ر ي س كانت في قرار نساء تؤمن ان محمد دبرير من كل ما يقولون لكن كيدا له وعشان ينظر الناس من ج ي ن ه كانوا كذاب اه دكر اه ما ج ن ة ج ن ة مجنون مجنون لا مجنون دمت ا ك ل م في ا لا دمت ا ك ل م ا ل ع ز ة د م ا مجنون مجنون ل أ ن ه أ ك م ل الناس خ ل ق ا أ ح س ن الناس أ خ ل ا ق ا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا ل الله. الله فمشكله ث ر و ا ت ا ل آ ن هي عدم م ع ر ف ة معنى إ ل ه إ ل ه دي معناها شنو ن إله ده شنون ا ل م ش ك ل ة ا ل آ ن و ق ا ئ م ة بين الناس أ ن ص ح ي ح المسلمين في كل مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها يقولون لا إ ل ه إ ل ا الله ما معنى إ ل ه أ ي واحد يقول لك الخالق الله الرازق الله. الله, الله والله قريش كانت تعرف أن الصالح الله الله وهكذا وكان يطوه حول يطوه كانت الحالف تعلم الله قريش الرازق البيت أن جدا و ي ح ج و ا وكان و ا يقول انها ت بين ل ب ق و ل ل ب ي ك اللهم لا ب ي ك لا شريك ل كلا ب ي إن ا ل ح م د و ا ل ن ع م س ل ك و ا ل و ك لا شريك للمسلمين ك نهر ا ن ق و لا ك ذ و ي م ي ش ك ان ت ق و ل ش ن لا بيت اللهم ل ب ي ك لا شريك على كلا بيت الله شريكه ولا كلامك ا الله فيكم يا شبابنا يا أ م ن ا م ن بعد الله سبحانه وتعالى يا شبابنا قريش ك ا ن ت ت ق و ل ل ب ي ك اللهم ل ب ي ك لا شريك لك ل ب ي ك إ ل ا شريك هو لك ي ع ن ي هو ع ب د ك م م ل ك ل ك ه ل ه م ل ك ه م تملكه م ن تملكه م ن تملكه م ن تملكه مع ن ت م ك ع تملكه م تملكه م ا م ك ه مع ان تملكه مع ان تملكه مع ان ت ه م ا ل ك ه مع ا ع ن ت ه م ل ك ه ع ان ا ل ك ه مع ا لان ل ل ي ة من ل ا س ا ل غ و المسؤول في ا أ أصبح ر ض ه ي ان ل ي ك في ا لدينا ا ر لي ملوكه الدارين للملوكه أر فيه نار سواء الدارينين ل فيكم مسلم حتى مسلمين ده كتب مؤلفة ا ل ل ا ل ي م ل و ك في الدارينين ع ي في ا ل د ن ي ا ا و ل ر لي ل ا م ل ك في الدارين لم أ ر ى فيهما سوايه ف أ ر ج و فضله أ و ف أ خ ش ا ه و ق ر ي ش يقول إ ل ا شريك هو ذ ك تملكه و م امام وبعدين ع ش ن ا أ ي لك ع ل ي م عليكم برلمانية برلمانية بالله عليكم كتاب الإبليب للدباق وأبروا والنجباء والبدل خذوا القوس والقف يستغلوا هنا يستغلوا هيئة هيئة وظيفة دولت يقسم الارزاق كل شيء ما تقع ورقه في الكون الا بعلمهم لا عقيده لاقبلها الله لا اعتقادنا لاقبله رب العالمين انا احد الناس كنا نتعرض الله بضلالات وكنا بنذره نحن الملوم وكل الملك اجمعه اعلاه اسفله في طي قبضتنا شبابنا وشيبنا و أ م ه ا ت ن ا لازالوا ي ق ر ؤ و ن مثل هذه التهورات وقريش تقول الا شريك هو لك تملكه وما ملكه بارك الله فيكم أيها فيه أيها الذي إله الإخوة الكرام القلوب الشيء إله تعله سيخزي عند حاجة سرية شنور بذكره وتطمئن أنه عند وتعتقد عند على رضب رضب على、الشوى. إ ذ ا انت تتحدث ع اي مخلوق ف ي ل ئ ه ع ن د ه ح ا و ل ك إ ذ ا ربع لك ي نشاهدت و ا ز ع م عليك ن ش ا ه أ عدم على أ ن ض ه ه و ا ل ت أ ل ي ك ومتجم ا ل ر ب ت ا ع ا ل ق ل ب ده, ده الاعتقاد في ا ل ق ل ب ا ل م ت ر ج م ب ت ا ع م اللسان إ ذ ا أ ل ه ا ل إ ن س ا ن مخلوقا اخر دعم افني أ ج ي ر ن ي ا ل ح ا م ي و ل هذا جاءت آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن زي ما ذ ك ر ا ل أ ق م ص ه ج ز ا و ل ا ت ا ل س ب ا ب ا ل ل ق آ ن ل م ا امن ربنا قال انهم ب ش ة ه ا م ن و ا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لن مستحيل لا في الحال ولا في الاستقبال غير الله م ا ب ندعو م خ ل و ق آ خ ر هل ا ل آ ي ة بيرت على أ ن ه ا ل إ ل ه هو ب د ع و ه لن ندعو من دونه إ ل ه ا بعقيدتهم س و ر ة القران ن د ر و نحن ف ا ل ق ر آ ن الله قال وعباد الرحمن الذين يمشون على عبدهن واذا قاصمهم يباهرون قالوا الها الله قال والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا آ خ ر لكن ي ع ل م ن ا أ ن ا ل ب د ع و ه الناس اسمه إ ل ه ا ل ب د ع و اله ا ل ي ع ل ه و ن ا ء غ ي ر الله و م ن ي د ع ذ مع الله إلها آ خ ر ل ا ب ر ه ان له به إ ن م ا ح س ا ب ه عند ر ب ه إنه لا ي ب ل ا ل كافرون الله ب ك كده الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تدع و مع الله الها اخر وتكون م ن النبي تدع و مع الله الها ر ح ت خلاص خ ب ر لا تدع إ ي ا ا ل أ م ر كله يجنوب لان ربنا عاوزنا ندعوه وحدها وعن ذلك جاءت ع ظ م ة النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ر د ي ه م ويقول يا ق ل ا ن احفظ الله ي ح ف ظ اعرف ربك حق ا ل م ع ر ف ة واعط ي ربك حقه ا ح ف ر الله يحفر ا ح ف ر الله تجده تجاهك ربنا سبحانه وتعالى حفظ ايه ا ح ر ظ لاوامره سبحانه لا ت د ع و م على الله أ ح د اقن الصلاه اقن الصلاة, الصلاه ات ا ل ز ك ا ة آ ت ا ل ز ك ا ة ث و رمضان ث و رمضان, رمضان حب البيت حب البيت امر من معروف امره انها عن منكر انها عن منكر ابتعد عن الربا عن الميته كل هذا أ م ر ك الله ابتعد منه ابتعد منه هكذا انت حفظت دين الله لذلك أ ن ت م ح ي الله يا حظر ل أ ن ك انت حفظت على دين الله س معنا و ت ع ا ل م ا ح ف ظ ا ل ل ه يا حظر ا ح ف ظ ا ل ل ه تجده تجاهها اذا س أ ل ت ف ا س أ ل الله ا س أ ل الله ل أ ن الله هو وحده المستجيب للدعاء إ ذ ا س أ ل ت ه ا ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنتها استعن بالله واعلم شوه ان ل الخلق ك ل م ة الخلق كل ما خلق الله من جن وانت وحيوان وفير و م ل ا ئ ك ة وكل المخلوقات واعلم أ ن الخلق إ ذ ا اجتمعوا كلهم لينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك كل الخلق إ ذ ا اجتمعوا مبسوطين من العزيز ن الذكي هذا الشيء ا ل ع ا ز ي ن ي ب د و ك ي هو د اذا ربنا ما أ ر ا د يستعي يصل إ ل ي ك و إ ذ ا اجتمعوا ليضروك بشيء لا يضروك بشيء إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك يخفى ا ل ق ل دفر قال مؤلفا هكذا أ ك د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل أ م ر بيده سبحانه و ت ب ع ت من الشيخ جزاه الله خير تلا علينا قول الله قل لن لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هكذا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة د ع و ة الرسل ونحن أ م ر ن ا ب أ ن ندعو ب د ع و ة الرسل و أ ك د الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث صحيح لتركبن و س ن ة من كان ق ب ل ه شبرا بشبر ذراع بذراع حتى لو دخلوا جهر ض ب لدخلتموه الرسول يؤكد يعني معناها نحن حنمشي نمشي نمشي نرجع إ ل ى ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى دي ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى ديك حنرجع عليها حنعمل أ ع م ا ل ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى وهكذا ا ل آ ن أ ص ب ح الميت الميت الذي مات وغسلوه وكفلوه ودفنوه ا ل أ ر ض أ ص ب ح الحي العامل المتحرك ي أ ت ي الى الميت يرجف يبكي ت ل ل م ا ي ك ي ل ل م ي د النفع و منه ا ا والضرر منه ن ا ش ت ك م الله هذا من عده م ن ف س ه ب هذا فيه شيء هذا انسان ميت مات مات يا إ خ و ا ن ي انا إ خ و ا أ ن م ن ط م ن ق ب ا د ي منطقه بدر من وغنم أ ن ا من أ ه ل الشرق شرق السودان بارك الله فيكم وعشت أ ن ا أ ر ب ي المواشي والله الذي لا معبود بحق س و ى ر أ ي ن ا ا ل ب ه ي م ة إ ل ا وجدت أ خ ت ه ا ميته كانت ع ن د ت ه ا ميته هربت منها جفلت منها ك ا ن ما تخرج عليها ا ل ب ه ي م ة ا ل أ ج م ا ء ميت ت ه ي ر منه ت طلع منه خلاص ك ا ن ما تقرب عنده ل أ ن عرفت أ ن ه م ا ت خلاص لكن نحن نجل الميت يدي قروج أبوح ي ر ق ا للحيس م ي خدت ص ن و ق ب ت ش ن ا ل م ي ل يشتغل على الليل ا و ن ه ا ر نظر ده ا للميت ش ي ر ا ص ن د و ق و د ي ن ا م ي هي و م ا بتشرحيلها تخلق ع ا ن ع الجيس البطل ي ده م ي ط للميت ع إ ا عند الشير ط طابلة ا ب ل ه للميت ل ل م وربنا الرحمن لانه م لا ي م ص ن ان م أ ص ا يكون اصنام اصنام ة اصنام حي بتعلاتها اصنام في ل اصنام ر ا ة ذلك ل ا ر ي ما هل ش ا ه عيسى ش ا ه مريم فهو رابع اعتقاد ان د س و ر ة عيسى و د س و ر ة مريم عملوا ا ل س ل ي ب ل أ ن ه معناه صوره ة ت ع م ص و ب أ ص ب ح قديشه ل أ ن ه رمز د ل ك على عيسى م ش ا ل م ق ص و د السليم العمل ده ا ل م ق ص و د أ ن عيسى كلب و ه م تبركا بعيسى يا عيسى الحقنه ويا مريم تخزعيز ي ن أبطحت ق قال ت ك كده م الله ا ل ع يعني عارف أ ي حاجه ا ن ق ب ي إ ذ ا بدت يا الله ا ن ق ب ى إ ذ ا بدت يا إ ي س ى ا ن ق ب ى إ ذ ا بدت يا مريم انقضى ويقولنا ا ان مريم إحنا كبار يا الله ويا محمد يا أ ه ل البيت ويا ولاد ويا ابو, أبو بس ا ل ى امتحان الفقر لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل ده تعليل ده ع ل ي ل د ا ء غير الله هو التعليل بعدين تعرف ي ع ب ا د ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حديث الترمذي عن ا ع م ا ن بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الدعاء هو العباده ة إن الدعاء و الرسول ع ب ا ا د ة ل عليه القى لي بالاعداد إ ن الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة وبفضل الله علينا جاءت آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن تؤكد للناس أ ن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وحقا أ ن الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة فهذا إ ب ر ا ه ي م خليل الرحمن عليه وعلى نبينا اتم الصلوات والتسليم يقول لقومي بعد حرموه فقفضا لهم واعتزلكم وما تدعون من دون الله و أ د ع و ربي عسى الا أ ك و ن بدعاء رب شقيا و إ ب ر ا ه ي م يقول لقوم واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى أ الا اكون بدعاء رب ش ق ي ا ماذا قال الله فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا حق الايه تكون فلما اعتذرهم وما يدعون من دون الله, لأن إبراهيم يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله و أ د ع و ربي أ ت ى الا أ ك و ن بدعاء ربي شقيه جاءت ا ل آ ي ة تؤكد وتقول ف ل م اي اعتد لهم وما ع ب د دون و ن من ان ل ل ه أي أ ا ل آ ي ة ف ك ر ت نفسها بنفسها أ ن الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة م ط ا ق ا لما قاله الرسول صلى الله عليه و سلم أ ظ ن المعنى ا ل ظ ا ه ب أ ي ض ا في قوله تبارك و تعالى و قال ربكم ادعوني استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي ويدخلون جهنم د ا خ ل ب الدعاء د ة ا ع ب ا د ة إ ذ ا كان ت د ع ا ء ع ب ا د ة هل ا ل ع ب ا د ة للامام الجود ا ل إ س ل ا م يعرف ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م ي ع لا م أن ل لله لا ع ب سبحانه ا د ة حق تجوز لملك مقرب ولا نبي مرسل خ لا ع كالباب ا ل ث نبي ي لا ن تجوز ل ع ب ا د ة ولا ملك تجوز ل عباده ة ومن ن ا أيها الإخوة الكرام نحن ن ش أ ن ا في عقائد وجدنا الدنيا كلها في ع ق ا ئ د والحال لا يخفى عليكم لهذا ب د أ ن ا ب إ ص ل ا ح العقائد ل أ ن أ و ل ما فتل في العقائد في ا ل إ س ل ا م هو العقائد ومن هنا تجد أن النصارى ع ر ف و كيف يصطاد المسلمين كيف ي ت ح ك م و في بلاد المسلمين ع ر ف و ل ذ ل ك أ ي ض ا م س أ ل ة ص ا ل ح ي ن مشايخ حكايه القبيله و تجد ذات ده وظيفه ة ذ ده لقب ده م د ا ن ي ا ده لسان عشان ل تتمكن ا ل ف ر ق ة و يتمكن الخلاف بين المسلمين و يتمكن ذات ا ل ت أ ل ي ه ل أ ن ه م عرفوا أ ن الناس إ ذ ا أ ل ه و ا زيدا خضعوا له واستكانوا له و نفذوا أ اوامره له لهذا أيها إ خ ة ل عندما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ويكتنموا الطاغوت قال ابن القيم رحمه الله في ك ث ي ر ط و ا ر ئ قال الطوارئ كثيره ورؤوسهم خ م س خمسة, خمسة. إ ب ل ي س لعنه الله كاول مخلوق تمرد على الله و ط غ ى وتكبر و أ ص ل الله عامد متعمد وهو أ و ل من ا س ت ك ح للناس باب ا ل م ع ص ي ة لله سبحانه إبليس واحد ثانيهم من عبد وهو راضي عبد وهو ر الناس ض ي ا ي س م ع ر ن يجو عندك وعند الله تردينا ل و ر د ت ر ي ن ا العهد يشوف بني ادم زيه من هناك م ل ه س ن ع ل ا د شارع عمتك عشر راسه ل ي ز و ل زيه ي س ك ا ل س ك ن ل ا ب د يتقل الله أ ل ب س ن ع د ا ت ك يزول الله أ باراتك س عمتك مش ممكن ي خ ل ي ه ي ج ي هناك قدامه يحضر يسكن حاضر حاضر يتوجه ويخطي البلد ل م ا ع ا يريدون المصلحه يجب ا ل ب ر و ش يجب ي العيش يجب ا ل ح ج ا ت وخلاص همهمه ه و د ا ر صدق وخلاص دققوا ل أ ن ه جعل نفسه حبل الوصال بينه من الله للناس د خ ل لك ا ل إ س ل ا م ما يرضاه ابدا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خرج من بيته و اشترى بعض أ ش ي ا ء ا ش ت ر بعض أ ش ي ا ء في ز ن ب ي ل شهيد ة ل البيت دماغة ا ش ر و لا يرسوله نمسك نمسك ضع صاحب العاده أ و ل ى بحملها لان اولى اشيلها ما قدرش واحد يشيلها رسول عليه الصلاة الرسول ل والسلام ا يشيحاته ويدخل بيته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يضع منهج للناس من س ر ه أ ن يتمثل الناس له قياما فليتبوق م ق ع د ه من النار ل ا ر ت ن ت ا ت ع ل ا على ا ل ن ا ر ع ش ان ا ن ت ج ا ر ت ان ا ان ا ر ان ا ر د ان ا ر د ان ا ر د ان ا ر ت ان ا ر ت ان ا ر ت ان ل ر د ت ان ا ر د ان اردت ا ر د ت ان اردت ا ه ذ ا ه ا ان ا ر د ا ل اردت ا ل اردت ان اردت ان ا ل د ت ان ل ر د ت ان ا ش ان ك ر د ه م ا ي د ت ر د ت ان ر د ت ان ا ا ر د ان ان ان ان د ه ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان د ن ان ان ان ان ان ان ان ا ه ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان وأبو ينجل من ولو و ي كان قاسي ل و لكن ابوك وجب و الشركه هذا ابيض له رامي ر ا ض ي لا يعملونك من ا ل أ ش ي ا ء الوضع ا ل رسول منهج من ا ل أ م ة يعلمون ا ل ع ز ة يعلمون ا ل ك ر ا م ة ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ خ ذ صاحب في و ل له مملكه من بعده الاشياء و ا ح د يقول علي شرقها يا رسول الله و ا ح د تان يقول علي شرقها يا رسول الله ا ل وحده ل ع الصهود يقول و علي جمع ا ل ح ط ر علي جمع ا ل ح ط ر ا ل ن ا س الحد منكم م ش ا ه د و س ع و د ي ة بيعرفوا الواحد اذا كان مسح حطر الحطر اللي بنو انتوا كلهم بكلام واحد أ ب ت س م الرسول صلى الله عليه وسلم في الحطر يقول لا يا رسول الله نحن نبكيك نحن هداك نحن نجيب الخطر ب ر ا ن ا لكن الرسول كان عنده هدف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 ل م ا ي ج ت و ن ا ل ح ك ا ي ة كلها متقارع يا ج م ا ع ة من منكم رسول الله ت س أ ل و ن من م ن ك م محمد صلى الله عليه وسلم لما يكلمه ي يقول هو عربي م ر ض محصحص يقدر زله يقول اسالك بالله الذي خلقك الله يسمعين ارسلك ل يحييه يقول له الله إلا أرسلني إذن علمني ع مما م الله أرحم الكلام أرحم دك ويني و ل ن ه ذ ي ق و ع لك ان يكون ا ل ش ك ا ل ن ي الغاشم ا ي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي م ي ن ي ماي ماي ماي م ا ل م ي ماي م ا ماي ل ا ي م ا ماي ماي ماي ماي ماي م ل ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي م س ي ماي ماي ي م ا ل ماي ا ي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ب ا ي ماي ماي م ا ا ل م ي ماي م ي ماي ماي ماي ا ي ماي ماي م ي ماي ماي ماي ا ل ماي م ي ماي ماي م ي ماي ماي ماي ماي ماي ماي م ي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي ماي م ي ماي ماي م ا ا ي م ا ماي ا ي م ماي ماي م ماي م ي ماي ا ي ا ي ماي لا تتابع الا م م ل له و ك ه ذ من رض باذنه ه ذ مشكين م ك ي والشيخ طاغوت الذي ذا يعمل عملي م س طاغوت ا نحن مبنى ه لا ل الناس نكلم الناس لأن الواحد ن نحن مبنى نحن ا س س وش ي ت ع ر ا ت ت ي س ع الا أ ن بشر ي بني آدم بني آدم ب الله يقول و لقد كرمنا بني آ د م كل بني آ د م وقال لهم انهم يحبون ا يكونوا من الناس ي ل و ن انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ا ن م يقولون انهم ي ق ل و ن انهم ي ر و ل و ن ا ن م ي ل و انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم ي ق و ل و ا ه يقولون انهم يقولون ا ن يقولون انهم يقولون انهم ي ق و ل و انهم ق و ل و ن انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم و ل و ن انهم ي و ل و ن انهم ي ن ا ه م يقولون ا ن ي ل و ن ن ه م ا ن ه ق و ل و ن ا يقولون ا م ا ن ه ي و ل و ن انهم انهم ا ل ه م يقولون انهم ا ن م ا ن م هي ق ولهذا لك كلمين أتوبة بين بين شيخ الغاشل ي ت راينا ب ي ة ة تحرم ا ان من الامه ع ز ة و ل ك ر ا ة و ت ج ع ل ذليل لمخلوق مثله و ه او نحن البلد كل وقع في هذه ا ل ك ا ر ث ة ولذلك بدانا من حيث ب د أ الرسول صلى الله عليه وسلم وسنظل نحرر عقائد اخواننا المسلمين ما استطعنا إ ن شاء الله والحمد لله ش ع ا ء النور ا ل آ ن ب د أ وما دامت شبابنا وخاصه في الجامعات استوعبوا هذه ا ل ع ق ي د ة لذلك فضل الله يؤذيه من يشاء تعالوا معي بارك الله فيكم الله أ ر س ل إ ل ى قريه من القرى ثلاث ر ط و ب لا ارسلنا ا ل ي الاثنين فكذبوهما ف ز ن ا ب ث ا ل ث فقالوا ان لا ي ك م م ر س ل و ن قالوا م ان أ ت م إ ل ح ك كلها بنايات ل ا و م م ص ا أ ح ك كلها ب ا ي ا ت ل ل ا ق و ن ق ا ل و ا ر ب ن ا ي ع ل م إ ن و م ه ل ي ك م ن ا ي ا ت ل ل ا ق و م ا ع ل ي ن ا إ ل ا ا ل ب ل ا غ ا ل م ه ي ل ق ا ل و ا ي ا ت للاقومه كلها بنايات و ل ا ق و م ه ك ل و ا بنايات للاقومه كلها ن ا ي ا ت للاقومه كلها بنايات للاقومه كلها ب ن ا ي ا للاقومه كلها بنايات ل ل ا ق م ه ك ل ه ن ت م ق و م ه كلها ب ن ا ي ا للاقومه كلها ب ن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 قال له كلام كويس, المرسلين. يا جماعة ما كلام ما كويس ما اتبع... اتبعوا من لا يسالكم ا ج ر ما داير منك لا خرزوم تزور و تدهرب منك غنماي و تدهرب منك جني ليه عمرك شاكك مجانا تعال لا داير تقبل ا ي د ولا د ا ر ترمزك حلمتك ولا عجب ت ك ر ب بطنك انت تعال شاكك بس مجانا يعلموه اجل من لا ي س أ ل ك م اجرا ً وهم مهتدون مهتدون ولدت كمان لا لا انت دا. دا. أيوة. أيوة على أيوة. قال لا اعرف ماذا قال قال ل و م ا ل ي يعني إ ي ه يعني إ ي ه قال و م انا ل اعبد الذي فطرني و إ ل ي ه ترجعون قال يعني إ ي ه يعني قال له أ ن ا اعبد بطل يا الله حدث يعني شو ي أ ع ت ق د من دونه آ ل ه اختي آ ل ه ث ا ن ي ة يا فلان ان يردني الرحمن بدونه إ ذ ا ربنا أ ن ظ ل علي م ص ي ب ة لا تغني عني ش ر ا ء ا ت ه م شيئا ولا يوقنون لا يقبل الاشعارات ولا يقبل الاشعارات ولا يقبل الاشعارات ولا تمسك ف يقبل ه م الاشعارات ه ولا يقبل ا ل ا تقن ع ن ي ش ر ا ت م ولا يقبل إ الاشعارات ذ ا ل لفي ل ل و ل إ ن ي أعملت ب ر ب ك م م أ ل الاشعارات ك ل أضرب أضرب أضرب, أضرب. تبتت لا نقال آ م ن ت بربكم فاقتل أ ض ر ب أ ض ر ب قتلوا حتى حتى اضرح الله دم مشهد جدام الناس حتى حتى ق م سميره جدام الناس ل ح م د م و ل ح م ربنا قال ايه قيل ادخل ا ل ج ن ة هذه الروح الطيبه اللي قتلت في سبيل الله فتحت لها أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ق ي ل ادخل الرجل ج المؤمن ك ا ن ق ل ب ه ع ن د ا ل م هناك ا ف ل من اجل ان يكون هناك افضل ي ن ا ل ان ي و ن هناك ا ف ض ر من اجل ان ي و ن ه م ا ك افضل ربي ن اجل ان ي م و ن هناك ا ل ض ل من اجل ان يكون هناك ض ل من اجل ان يكون هناك ا ل من اجل ان ي ك ن هناك ا ل من اجل ان يكون هناك ا ف ل من اجل ان ي ك ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ل م اجل ان و ن هناك افضل من اجل ان يكون ه ا ك افضل من اجل يكون هناك ا ن ي ح ل ان مع أ ن هناك افضل من اجل ان يكون ه م ا ل م و ت ت م ن ى أ ن ه ن ي ك ه م ع ل من اجل ه م ي ح و ن ه و خ ل افضل ص من ا ج ا ل آ ن م اغلب في أ الناس يبو ل ي ا س ي ن عاوز ي ت ح ص د عاوز يكسر خ ل ا ن ويعارف إ ي ه يبو ل ي ا س ي ن ر ب ن ا سبحانه وتعالى بخاطب الناس يقول أ و ل م يروا بنادم دعميان ما بسوء ي أ و ل م يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا أ ن ع ا م ا فهم لها مالكون و ر ل ن ا ه ا لهم فمنها ركوبهم لياكلون ولهم فيها م ل ا ف ي ومشارب أ ف ل ا يذكرون ا ل أ ن ع ا م ا ل إ ب ل البدل الغار الغنم ج ي ا ل أ ن ع ا م الله يقول أ ن ا خلقت لهم الحاجات ب ي خلقتها ل ب ا ن آ د م أ و ل م يروا أ ن ا خلقنا لهم مما عملت الينا ا ن ع ا م ه صنع الله صنع الله الذي أ ت ق ن كل شيء خلق الله أ ن ع ا م إ ب ي بلد غناء شده جمل اركب الجمل نسافر ن ط ن ع أ ج ل س ا ب ق مش عارفه نرحل ثلاثه يوم أ ر ب ع ه يوم بالجمال خلقناه نحن عندنا فيها ب ط ا ر ة دخل الله حتى الطور عند البلاد من حتى البلاد يرقبوا كان ب و يشافر ي ر و ا ا ن الى بلادنا ي انعاما وكان ه لها ل ل ل انا م ش ي ت ه ن ا في ج الى بلادنا يمات ثلاثة اربعة ت وكان يحتاج ش ي سيد ل ي الى بلادنا سيدين ي ي ل ل ه آه؟ أنا خوالي يا مسلمه الله و ا م ه سلام ع ل الله ي ا و ل لك ان ت س ا ك على الله ما ترى عملت ولكل وجودك ولكل وجودك ل ى عملت ايدينى ا م فهم ي ح ا و ل ا ك ل و ج ل ن ا كلاجلنا ك ل ا ل ن ا كلاجلنا كلاجلنا ل ه م م م ا ع م ل ت أ ي د ي ن ا أ ن ع م ل فهم ل ه ا م ل ا ج ل ن ا كلاجلنا ك ل ا ل ن ا ل ا ج ل ن ا ك ل ا ل ن ا ل ا ج ل ن ا ك ل ا ل ن ا كلاجلنا كلاجلنا ك ل ا ل ن ا كلاجلنا كلاجلنا ك ل ا ج ب ن ا كلاجلنا كلاجلنا ك ل ا ج ل ن ي ك ل ا ج ل ا كلاجلنا ط ا ج ع ن ا ل ج م ل ح س ل ن ا بني ادم لو ما الله زلل يستطيع يركم يستطيع يشدو يستطيع هاي المشاكل عليكم الله أ ن ت م أ ف و ا ا ع ت ي م ك ن ي ك و ن م ن كثير م ك ش ا و ل ح ك ا جمل هاي حتى ف ي الجانب هاي قاعدين هي ن لو جمل هاي دخل هي الموقف يكون كيف جمل هاي جمل مشكل كل واحد يريدون ا ت ك ا ل ل ه ن لو ل كل الجمال كانت جمال هاي جبل آ د م كان يجي ا ج م ل كان استفاد من جمل كان كثير هي لا احد منها الامل ا ي لانك تتحدث عنك وعندك ومشهدين م بجرة بجرة جرق في ه بني ا كان ح ل اللغن ا ل ن م هو لو الضال ب ي ج ا د يسير بدل كل منك بني ن لو انك ه حاجة ا ن تتحدث م تجلل كانت الخروف ه الغذاء الحاجة تمشي أمشي دخل عنك و ل ا ن ك د ه امشي كلها ت ت ح د ت عنك ا قلت و ع ا ل الزراب ماذا افعل ل ن ا ه ا ل ه م ف م ن ه ا ر ك ب ه و م ن ه ا ر ك ل و ن ا ن ب ع ا ل ب ق ر ة واكل اللحم جيب جبت وجيب البلع مش و ج ك ل الضلع ومش عارف لماذا ي مثل ل ك اجيب كلاوي ب خلقنا انت خلق حمايل النهما خلق سرعه الباع خلق ملك ا ت ك ل م و ا ما خلق الراجل ل ه ص ه ده كله ع س سوء ر ب ن الله يبيني ا ك ا م د واضح ولماذا ي ق و ان ي و ن هناك ا ج ب ن لك ان يكون ه ا ك ا ج ل ب ه لك ان يكون ه ا ك اجابه لك ان ي ك ل هناك ا ا ب ه لك ان ي ك و هناك اجابه لك ا يكون هناك اجابه لك ان يكون ا ك اجابه لك ان يكون ا ل ل ه ا ب ه لك ان ي ك و ه ا ك ا ج ا ب لك ان ي ك و ا ك ا ج ا ب ل ا خ ل ق و ن ن ا ك ا ج ا ب لك ان ي ك و ا ك ا ج ا ب ل ا خ ل ق و ا ك ا ا ب ه لك ا خ ل ق و ن هناك ا ج لك ان ي ك و هناك ا ج ا لك ان ي ك و ه ا أ اجابه لك ن يكون ه ا ك اجابه لك ان يكون ه ن ا و ن هناك ان ي ك و ي س أ ل عدلك وخاطب نفسك القران لكي أنت و ل س أنا عشان, عشان يحرر قولنا ولنعرف ما ص ل ت علينا إ ف ر افلاطا ط ا إلا أقول تعتريد الا ه ل عليه ردب صبحني من في ص من يعني كيف أمر ا ل ا ل لعلهم ا يستطيعون نطرر الله م يستطيعون ينصرون وهم لهم جنت محبارون ا لانه و ل ش ي خ م لا يمكن ان ي ل ة دي ل و ن ا ل ش ي ر ة و ج من ا المبلغ بينهما ي ق و كثيرة ل ر ا ن ا لا ش ي خ ب يمكن ن و و ي خ ل ي ان يكون م الشيخ و كله د منهما ي ا و لانهما الجنود والقوه هم والعزمه هم لكنهما و براءه مع السلامه يمكن خ و ا ر ص كان ك صار ع ش ي خ و يصير شيخه بين يديك ا و ا ق ع لكن أ ب د ا عشان ن س ب شيخه خايف ما ي ن ج ر فهذه م س أ ل ة اعتقاد ا ل م س أ ل ة مساله ت أ ل ي ف ولهذا نحن نرى على أ ن الرسل كلهم جو ه عشان يحرروا عقائد الناس عشان يربطوهم بالله وحده و لا شريك. شريك له حتى يصلوا الى دين الحق و انا ابارح ان توليت عليكم لكن لابد من شيء محدود مبين اقول لكم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نحن امه محمد الرسول افضل الخلق قريش ه ا ا كماده كطاب ساحر مجنون ف ا س ربنا امر ه هو في م ك ة عشان يبين دعوته مما ا ب د أ الى قيام ا ل س ا ع ة بارك الله فيكم انتوا الى ا ل ق ر آ ن س و ر ة يونس س و ر ة مكير ا س م ع و الى إ مقاله ا الله ل س ي د الخلق ا ل أ ج م ع عشان ي خ ا ق ب ا ل ب ش ر ي ة من عهد ه إ ل ى ي و مقام ا ل و ل أ ي ه ا ا ل ن ا س و ل أ ي ه ا ا ل ن ا س إ ن كنتم في ش ك ل من ديني فلا أ ع ب د ا ل ذ ي ن ت ع ب د و ن من دون الله ولكن أ ع ب د ا ل ل ه ا د ن ي توفر و أ م ر ت أن أ ك و ن من المؤمنين ونقلت أ أ حتى لديني انام و ل ا ت ق و ن من المشركين و ل ا ت د ع من دون الله ما لعن ف ا ق و ل ا ي ب ر ك ف إ ن فا ع ل ف إ ن ك إ ذ ا من الظالمين و إ ن يمسك الله ب ض ر فلا كاشف له إ ل ا هو و إ ن يمسك الله ب ض ر فلا كاشف له إ ل ا هو و إ ن ي ك ب ق ي ر فلا ر ض ل فضل يصيب بهم ن ي ش ا ء م ن ح ب ا د ه و الغفور الرحيم فالذي يتكهن و يعمل نفسك ذا بطاول ربطه ك ا ي ق و ل ي ع الناس إ ل ى ع ل ذ ن ف س ي أ ن ا حمال ل حمايه أ ن ا أ ن ف و أ ن ا اسوي أ ن ا أ ن انا أ أ ن ا أ ن ا أ ن ا كثير كثير وهكذا بارك الله فيكم كل من ق ر أ ك ت ب ا ل متصوبه يجب أ ن ه م هم قالوا أ ن ا كذا أ ن ا كذا أ ن ا كذا انا كذا و أ ن ا من ضمن من كنت أ ق ر ا ولو أ ن ي إ ذ ا أ ل ق ي ت سري على س خ ر لا هذا الصخر رملي جلس ل ق ي ت على سري ب س و ي لكم ر م ل ة ولو أ ن ي إ ذ ا أ ل ق ي ت سري على بحر ح ل ا السفلي من ريق و د اني بوع ن إ ذ ا القيت سري ل على نار الورى خمدت لفعلي نار و ث ل ا ث م ت ه س ي ى اهلكم م و ا ولو اني إ ذ ا القيت سري ل على م ي ت مشى ينفق ويني مريدي لا تخف نادي باسمي كمثله من لما سريعا أدره يجربني لا الإغاثة لا الله إلى الله نادي إنها تقف شكك هذا أنا بلد ح ل ي ل قلمه فاتق و الله ا ي ا أ م ة محمد نحن نريد من سببنا أ ن ي ب ق و أ ي ن الداء والدواء الداء في هذا البلاء والدواء ما نزل من عند الله تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو ت أ ل ي ف الله وحده لا شريك له د نوع من الطواغيث دعا ل ن ا س الى عباده نفسي وساعرب الكثير الكثير الكثير ك ا ي ر ك ث ا ر ك ث ج ر ك ث ج ر كثير كثير كثير ك ى ي ر ك ث ي ل كثير ك ث ي ل كثير ك ث ي من ك ل ي ر كثير كثير ا ث ي ر كثير كثير كثير ل ث ي ر كثير كثير كثير كثير ك ث ي ا ل غ ي ر ل ث ي ر ك ا ي ر ك ث ل ر كثير كثير كثير ك ا ي ر كثير كثير كثير أ ح د العلماء إ ن شاء الله من بعد أ و في يوم آ خ ر يكلمكم عن علم الغيب إ ن شاء الله على أ ي حال ده نوع من ط ا غ و ت ا ل ذ ي ي ز ع ي علم الغيب علم الطاغوت و أ خ ط ر هو أ ض ر ه هو الفكيل يفتح الكتاب الفكيل الشيخ قلناه افتح الكتاب افتح الكتاب عشان يشوف ا ل ح ك ا ي ة ت ن ف ع ولا ما تنفع ا ل س ه ر ة ب خ ي ط ة وانا ا ما اريد ان ازوي ل للفلان فتح الكتاب فتح ا ل ك ت ا ب ع ل ى ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة و أ خ ب ط و ا العمل يلعب ب ع م و ا الله كيف شير الله فتح الكتاب, الكتاب. ع ورقات الشمال إلى اليمين من إلى واحد ب ا ل س خمسة ستة سبعة ف السفر ر أربعة الأول واحد اثنين ثلاثة أربعة, خمسة, ستة, سبعة. السابع ي ق ر أ أول ا ل آ ي ة إ ذ ا كان جاءت ا ل آ ي ة ج ا ل ن ا س ان تجري من ت ح ت ا ما شاء الله مبروك مبروك مبروك إ ذ ا جاءت ا ل آ ي ة خذوه فقلوه ثم ا ل ج ح ي م صلوه خذوا القيامه جاءت ب ع ق ل الناس جاءت ب ع ق ل الناس أ و بيوع ثاني عنده كتاب م ص ل س ه فيه خمسين خيط ولا أ ر ب ع ي ن خيط م د ل ا ل ب ل د ا ت كيك ط ي و د يقول الناس امسك خيط واحد من القيود تمسك الخيط يفتح الورق مش ع ا تعرف نجمك زحل عصارب و ل ك د ه مش ع ا ر ف اي ه ج ب ي ه ب ا ت ن ا خ ل انت ص ت صدق والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يؤكد ويقول من اتى كان و عرابا و ص د ق ه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الوداعيات الوداعية الوضع ها ها الوداعية قال خلاص من اول. عشان يلعب العملية. لا ما أول يلعب للعملية يصل التراب يبدأ بتعرضه ووحي يتنمي حين تنشك يتنمي نذر من جيب عزيزة. انت تصدق انت مؤمن دعم شر والعجب الشي المؤسر والشي المؤلم ان ه ب ع د حملات الدراسات العليا يصدق بالدرس دراسه الدرس ا ايضا اتعلم ايه ف ب ا ر ك الله فيكم د ي نوع من انواع الغش و ا ل ش ع و ذ ة واخبص من هذا ايضا النوع ب ا ت ع ل ي ق ل م ش ك نكتب دي ب و لك جيب ورده بيضاء اخذت احترازي ل بكره الصباح اديك الخبر تعال بكره الصباح ا ل يتكب ص ل ل يحصر ا ب ل ا يجيب ليان يتكب بالبصل الزعفران على الورقة البيضاء او او بيمون ده بيمون دي مش ع ا ر ف أ ص ا ب ه ك د ه ل ش ق شيطان وطقم الشيطان مش لا اريد ف ان اصابه ي ل ي مش عارف ايه ل غ ج ن ي جنيه كذا د ه كتبه و خ ا وشيطان لا ل معلوم وستلع ه فتبت ل و اريد ان ا ل ك ت ا ب ما ظ ه ك ي ق و ش ي الجماعة يقول ب ه وختاه ا وقال ن و ا ا ر ل ك ت ا ش ي ب ه هو ي ق و ل له ق الوالده كده شيح امن في ق ص ي ة ج ا د ا ء ب ر ي ل من عند الله على الشرعيه رجال ا لا إلا إلا أموال أكبر الأرض حرامية في الأرض. شعر المقدم ل ا ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل وكم و كتبت م ك الجرائد وكم فضائح وكم مصاريف واحد عمل عمليه ل ي د ا ز ا ل ل ك من فلان واحد يقول لك مش ع اقلب ليك الصندوق ذهب واحد ي ت ع ا ل تولبه و بالفريده دي أ ص ب ح ت ليله امل العقول خ ا ل ي ة ما فيها دين ما عندها م ع ر ف ة ولهذا نحن عشان نحرر عشان ح ر عقول أ ب ن ا ئ ن ا و إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا وشبابنا من هذه الخرافات والكرهات ا عشان يعرفوا أ ن ا ل أ م ر بيد الله وحده أ ن ا ل ن ا ف ع هو الله المعطي هو الله المستجيب ل ل د ع ا ء هو الله ا ل ك ا ت و للكربه هو الله الفعال بما يريد هو الله كذلك لا أ ر ض ع ابليس أخي أقول لنا لعنه الله من دعا الى ع ب ا د ة نفسه من عبد وهو راضي ومن ادعى شر علم الغيب والخامس من حكم بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى بدل شرع الله هذا لا يجوز ل أ ن الشرع ا ل ش ا ه م ش ر ع هو الله ا ل آ م ن هو الله الناهي هو الله و أ ف ض ل الخلق محمد صلى الله عليه و سلم جاءه الوحي من الله تبارك و تعالى و قال له رب ا ل ع ز ة و أ ل ف ك م بينهم بما أ ن ز ل الله وحذرهم ولا ح ذ ر ه م و تتبع أ ه و ا ء ه م و حذرهم أ ن ي ت ن و ك عن بعض ما أ ن ز ل الله فلا يجوز للمسلم عاقل أ ن يتبع أ ي مخلوق آ خ ر فيما ليس له نص واضح من كتاب الله و س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتالي أ ض ي ف على هذا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام نحن دعاء إ ل ى الله سبحانه وتعالى ولهذا مثلا شيخنا و أ س ت ا ذ ن ا الكبير ورئيس هذه ا ل ج م ا ع ة الشيخ محمد هاشم ا ل ه د ي نحن نعمل معه على أ س ا س ما ع ن د و ش ع ص م ة م ا ب يقول الشيخ ا ل ه ب ي ه قال م ت ن ف ر راسنا إ ذ ا ذلك كلام حق نقول على العلم والراب اذا ج ب ي سلام خلال ذلك لا يمكن أ ب د ا ما ن ق ب ل ه على أ س ا س فان تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول ولهذا زمان ا و لابنانا نحن ف كذا نحن و أ ن ت م سواسيه ف إ ن كان الحق معنا تتبعون و إ ن كان الحق معكم نتبعكم هذا سنه ا ل إ س ل ا م هذا مقام ا ل إ س ل ا م ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله واطيعوا ا ل ر س و ل واولي ا ل أ م ر منكم هذا امر الله اطيع الله طاعه م ط ل ق ة اطيع الرسول طاعه م ط ل ق ة و ل ل أ م ر طاعه م ق ي د ة و ل ل أ م ر م ا ه معصوم ن ط ي ع إ ذ ا اطاع الله ونعصاه إ ذ ا عصى الله فان تنازعت ب ي فانه ر د ت ه الى الله و الرسول لكن انت غزال تعال نرجع نرجع نحن ا مصطلح نرجع نحن ا وزير نتاع وهكذا ق ن ظ م ن ا ما عندناش ح ا ج ة اسمه ش خ ص ي ة م ق د س ة كلام م ق ط و ر ما في ا ل إ س ل ا م مقدس إ ل ا الله سبحانه وتعالى ما من ا ل إ س ل ا م طاعه مطلقه الا لله ولرسوله ورضي الله عن أ ب ي ب ك ل الصديق رضي الله عنه عندما ولي ا ل خ ل ا ف ة أ و ل خ ط ب ة سمع المسلمون منه صعد المنبر واثنى ح م د ل ل ه و أ عليه قال أ ي ه ا الناس عليكم وليت عليكم و ل س ت ب غيركم أ ط ي ع و ن ي ما اعطاك الله لكم ورسوله فهم ا ع ت ذ ا ه و ا ل بلا طاعه لي عليها هذا ع و ا ل ن ا س ل أ ن ا ل ن ا س ا ل آ ن في ج ا ه ل ي ة ع م ي ن أ ي ن م ا ذهبنا تركب الباص و م ج ر د م ا ر ك ت الباص العادل تسمع يقول بسم الله يا فلان يا أ خ ي ن ا قول يا الله يا الله سوالك وما ه و كان ض ا ي ا ل ق ب ي ر وكل واحد فيكم عاوز يختبر ح ك ا ي ة ا ل ج ر ي ب أ ر ك ب الباصات ذي واحد يقول يا فلان ي قول يا أ خ ي ن ا اتق الله قول يا الله شو هالناس ا ل ر ا ف ل ي ن في الباص يقوله ن ي ليه كيف و ش و وصدق الله العظيم ا ل ل ه ع ن د ه ي ز ا ن ا ل ل ه ق ا ل إذا ذ ك ر الله وحده فهو يقول ي لك يبنون ان تترك الله وحده فقط ت ت ر ل ه الله ا ل وحده أولا تبدأ فبارك ل ي لا الذين إذا الله فيكم يا اخواني افهموا بالله عليكم رسول كيف دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل وقبل وأشهد ان أ ج ا ه ل يقوم ة س أ ل ج ا ه ل ي ة اهل ل ل بجليل بجليل أ أ و ى ا ل ج ا ه ل ي ة زمان في عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقبل م ا يبعث ع الرسول صلى الله صلى ل ي ه و س ل م ك ا ن ع ن د ه م ثمين ك ا ن ء العزه ج ة بارد ي ق و له لاتة ل يا يا ولكن كان جاءت حار يسافر ق و ل له في البحر بقمى المركب قلب الموجهيج لمن يا الله يا الله يا الله أهل قوله يقوله في أ و ل ما الواطم يرى قولت له ق ا ل و ل الله ا ولا تمانه ج ي ر جه ا ل ق ر آ ن ق اذا ل إ ركبو ا في ا ل ف ل ك ج د ع و ا ا ل ل ه م خ ل و س ي ن ل ح ج ي ن أ ف ه م ك ل م ة م خ ل و س ي ن الحكيم عشان اذا ركبو ا في ا ل ف ل ك ج د ع و ا ا ل ل ن م خ ل و س ي ن ل ح ج ي ن فلما ن ج ح ه م إ ل ى ا ل ب ر إ ذ ا هم يشيروا كوبادنا ن نقول ب ر ذكرت لها س ي ر ة إ س ل ا م عكرمه ابن أ ب ي جهل و ع ر م ه ابن أ ب ي جهل صحابه من أ ص ح ا ب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ت أ خ ر في اسلامه انتظر ع م ل فكر ت لما الرسول دخل الغاز ودخل مكه فتح م ك ة وشرب ل أ ن ه كان الادعى بعد ا ل إ س ل ا م كان م ص ي ب ة على المسلمين هرب خاف يقتلوه فمشعل ب ل ذ ه ا ل ج د ة هناك ل قال مركب واحد من أهل المشركين زين التهق معه قالت بس من هنا توجهني حزينه برد الينه ولكن ا ذ لن ا ل يكون لدينا الإسلام وصل, وصل ب ل ركمه ل مركب لكن ربنا اعرف لنا أ ع ل اين كافر زي أ و ل ما ركم المركب ربنا هيا الى البحر المركب بدا الترعب شرع ز صاحب ا ل ر كثير قول يا الله يا ب ح ما عدنا الجماعي